بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤمنون يؤمنون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زئنا ما لهم أهما لهم فهم يعمهون أولا ذَٰلِكَ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَإِنَّمَا كَلَّتُهُ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نوذي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين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 وأدخل يبك في جيدك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلن كما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا أنظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا باود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا مَن سُعِلَ مَّا مَنَطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا هُوَ الْفَضْلُ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 نَل دَخُل مَسكينَك لا يحمَ نكم سُلَ لا يحطمًا نكُم سُلَ م لا يشعرُون سَتب السم غاحكَمّ قَوْلُهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أعمل صالحا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 شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكس غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع نَبِيٌّ يَقِيم إِنِّي وَجَدتُ مِرآةَ تَمْلِكُ الرُّبْوَاءَ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عِشٌّ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ من وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض الظ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنُنْذِرُ أَصْدَقَاتِ أَمْ كُنْتَ مِنَ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 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفهم امر ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن aliqu و سر و الوباس شديد والامر اليك فأنظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون وان لَن تُنِيلَهَا بِهَدِيَّتِكَ فَمَا ضَرَّتْ بِمَا يُوجِعُ الْمُبْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي مَدِينَةً الله خير مما تاسب بل آتا بهذه يكم تفرحون يرجع اليهم فلا ناسي منهم بجنود لا قبل لهم وَلَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَالِحُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَمْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عَفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ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 قُل لَنُكِرُ لَهَا عَرْشَهَا لَنُبَرَّأَ تَهْتَدِي أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ ثِقَلَ أَهَاكَذَا عَرْشُ قَالَتْ كَأَنَّهُ هو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما ما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي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 أَوَلَا يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا يُطَيِّبُ مَاذِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُ قِبْلٍ عِندَ الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة ربط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم فَلَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّنَا لَصَادِقُونَ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 تكَب يوتُهُُم خوةَِمَا وَلَمُ إِ فيِي ذَلكَ لآيتَ لقَوْمِ يعلمُون وَأَن جَينَ الذيينَ آمَنُوا وَكَانوا يَتَّكُون وَلُوف إذ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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَجَيْنَا فُلَاهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَد وقدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اختفى <آه> غير ام ما يشركون ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم وانزل لكم من السماء ما ان به حدا ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ أَإِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا وَإِذَا دَعَا هُوَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَيَإِلَٰهٍ مِّنَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تذكرون.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 أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هُوَ بُرْهَانٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 117. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين 118. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينفرون وَيَقُولُونَ مَتَاهَذَا وَحْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدًفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ مَا أَكْ تَرَاهُمْ لَا يَشْكُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ دَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ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 دعاء اذا ولهم مدبرين وما انت بهذه العلم عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تَكَلَّمُهُمْ أَنَّمَا كُنتُمْ بِيَا تِ مَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أم مَا يَنَسَوْنَ جَمًّا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّزْعَنُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُ قَالَا أَكَذَّبْتَ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِطْ بِهَا عِلْمًا وَلَمْ تُحِيطُ بِهَا عِلْمًا أَمْ ماذا كُنْتُمْ تَحْمِلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَن مَا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَنَهَارًا مُّبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي قائما كل شيء انه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يوم اذن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 هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمدت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه